ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمدّناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوُجُونَ وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبِروا ما على تتبِيرا عسى ربكَ معي يرحَمَكُم وإن عدتم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً إنَّهَا ذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَم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 وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحو لنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 ومن ظل فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْنُ فَدَمَّرْنَا هَاتَدَمِيرًا